يعني لا ولم يعترض على هذا المنهج إلا بعض المرضى الذين يعني لا يفقهون حديث لا يفقهون مقاصد الشريعة ولا يفقهون كلام الأئمة ولا يعني لم يتضح لهم الأمر أو أو أو إنهم مرضى القلوب. ممن مرضت قلوبهم امتلأت بالشبه والعياذ بالله التي تبعدهم عن فهم منهج السلف الصالح في هذا البيان وغير في هذا الباب وغيره ثم انهم لم ينكر عليهم احد في بيان احوال الرواه من سواء ما يتعلق بنقد السند او نقد أو او نحو ذلك ولم يعترض على هذا أحد اللهم إلا بعض من لم يفهم، وقد بينوا تلك الأحوال علما بأن السلف قد يعني ينهون عن الإفحاش في القول في الرد على المخالف ويأمرون بالاعتدال في ما في الحكم على الأشياء وفق هذه الكتابي. والسنه حتى إنهم يعني لو أنهم انتقدوا شخصا في بعض ألفاظه النابيه أو القاسية فإنهم لا يردون ما عنده من حق يدافع عنه أو يبين يبينه بل يعني يبينون الحق بدليله ويأخذون الحق عمن جاء به و ربما نقدوه في غلظه أو في بعض أساليبه كما ينقدون من يتساهل ومن يتنازل إلى ومرجعه والرجوع فيه يكون إلى علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين